والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اتتبه فقد احتملوا ذوبتانا وإثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اتتبه فقد احتملوا ذوبتانا وإثما